ألم ندعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النددين فلقتح ما العقبة وما أذراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة